من الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذاه واقتفى أثره ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الحادي والعشرون من مجالس قراءة المتممة الأجر الرومية والتعليق عليها وكنا قد انتهينا في المجلس العشرين من باب ظنة وأخواتها وهو آخر الدروس التي ذكرت في المرفوعات على أنها ليست بمرفوعة كما ذكرنا ولكن المصنفة رحمه الله أدرجها في المرفوعات على اعتبار أنها كانت سملة اسمية ودخلت ظن عليها يعني من النواسخ التي نسخت جملة الابتداء مثل الأحرف الناسخة والأفعال الناسخة كما رأينا من قبل وانتهى باب المنصوات وأربف بعده باب المنصوبات فقال رحمه الله تعالى الحطاب الرعيني صاحب المتممة قال باب المنصوبات من الأسماء باب المنصوبات من الأسماء قال المنصوبات خمسة عشر، وهي المفعول به ومنه المنادى كمن سيأتي بيانه، والمصدر ويسمى المفعول المطلق، وظرف الزمان وظرف المكان ويسمى مفعولا فيه، والمفعول لأجله، والمفعول معه، والمشبه بالمفعول به، والحال والتمييز والمستثنى. وخبر كانوا أخواتها وخبر الحروف المشبهة بليس وخبر أفعال المقاربة واسم إن أخواتها واسم لا التي لنفي الجنس والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء كما تقدم قوله المنصبات 15 يخالف ابن أجروم في هذا ابن أجروم قال أيضا إنها خمسة عشر ولكنه لم يذكر منها فعلياً إلا أربعة عشر وانتقده في ذلك الشراح أنه ذكر أربعة عشر وليس خمسة عشر لأنه ذكر أولاً أنها خمسة عشر ثم يعني حينما سماها أو سم أبوابها أو دروسها ذكر منها أربعة عشر وأسقط الفانس عشر ابن أجرم أيضا لم يدرج المشبه بالمفعول به كما هنا يعني متممة تذكر المشبه بالمفعول به ابن أجرم لم يذكره ولم يهتم به لأنه ليس معروفا لذلك ابن أجرم لم يذكر الحروف المشبهة بليس الخبر يعني خبر الحروف المشبهة بليس ما الحجازية ولا الحجازية وإن هذه الحروف تعمل عمل كان وتعمل العمل عمل ليس ولم يذكرها كذلك ابن أجرم ذكرت هنا في المتممة وقد مرت علينا يعني, عفوا يعني هذه الحروف مرت علينا في نواسخ الابتداء لكن بالنسبة لخبرها المنصوب هنا في باب المنصوبات لم يذكره أو لم يعده ابن أجروم في هذا الباب خاصة وكذلك خبر أفعال المقاربة والرجاء والشروع لم يذكر ابن أجر روم. كما أن ابن أجر روم اعتبر المنادى درسا وحده مستقلا يختلف عن المتممة لأن المتممة الآن كما سيأتي إن شاء الله يعتبر صاحبها المنادى من المفعول به يعني أدرجه أو أدخله في المفعول به كما سيأتي إن شاء الله طيب وقبل أن نبدأ في هذه الدروس المنصوبات أقول يبدو أن هذه المنصوبات هي أكثر شيء المنصوبات هي أكثر الدروس في اللغة العربية ويليها المرفوعات وتأتي المجرورات في النهاية أقل منهما علل بعض الأصوليين هذه المسألة قال بأن أسهل شيء على الفن وعلى الشفتين هو الفتح يعني هذا المنصوب هو السهل حينما تفتح الشفتين تقول آه هذا منصوب مفتوح فأسهل شيء هو الفتح ولذلك كان من حكمة الله أن يكون أكثر شيء هو المنصوبات قالوا ويأتي بعده الضم يعني من حيث صعوبة النطق الضم بعد الفتح تقول فتضم الشفتين ثم يأتي الكسر وهو الأصعب في النطق فتقول إيه فيستلزم ذلك التسفل بالحنك أو بأسفل الفم أو بالشفتين على كل حال لتنطق الكسر أو الياء فلذلك الدروس المجرورة أقل شيء والمرفوعة أكثر منها والمنصوب أكثر منهما فهذا الترتيب في حكمة إلهية حكمة الله سبحانه وتعالى في تيسير النطق بهذه اللغة العظيمة لغة الضاد اللغة العربية فالمنصوبات أكثر شيء ثم المرفوعة ثم المجرورات قالوا لأن أسهل شيء على اللسان هو المنصوب يليه المرفوع يليه المجرور أسهل شيء على النطق يعني على اللسان أو الشفتين أو الفم عموما بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى أول هذه الأبواب فقال باب المفعول به باب المفعول به قال وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرسة وقول تعالى واتقوا الله ويقيمون الصلاة ثم قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره الظهر يعني الاسم ما تقدم ذكره الآن في هذه الأمثلة وربط زيدا فهذا زيدا وفعل به هو إسم ظاهر وركبت الفرس كذلك الفرس واتقوا الله الله سبحانه وتعالى الأفضل أن لا نقول مفعول به لكن نقول اسم منصوب اسم الجلالة منصوب على التعظيم منصوب على التعظيم يعني نعبده سبحانه وتعالى وكذلك قول ويقيمون الصلاة فهذه المفاعيل هي أسماء ظاهرة ثم قال والمضمر قسمان متصل نحو أكرمني وأخواته ومنفصل نحو إياي وأخواتي وقد تقدم ذلك في فصل المضمر قول المصنف رحمه الله المفعول به وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل أضيف إلى ذلك الاسم الذي يقع عليه الفعل يعني هو اسم المنصوب بالفعل علق بعض النحويين على هذا وقالوا طيب إذا قلت لم أضرب زيدا ما إعراب زيدا مفعول به وأنت الآن تنفي مقوع الفعل عليه لم أضرب زيدا سبحان الله فكيف نرد على ذلك يقولون لا, لا مشكلة في هذا لأن النفي يعني الذي وقع على الفعل لا ينفي تسلط الفاعل على المفعول به هذا مهم جدا النفي الذي وقع على الفعل لا ينفي تسلط الفعل على المفعول به لأن المفعول به ينتصب بتسلط الفعل عليه المفعول به ينتصب بتسلط المفعول به عليه سواء كان المفعول به ينتصب بتسلط الفعل عليه سواء كان الفعل مثبتاً أو منفياً لا فرق بينهما أو أن كان الفعل مصبتا أو منفيا لا فرق بينهم لأن النحو يعني صناعة اللفظية كما قالوا يأتي انتصاب المفعول به بسبب وقوع الفعل قبله لأن الفعل هو الذي يطلب الفعل وهو الذي يطلب المفعول به كذلك فهذا قوله الاسم الذي يقع عليه الفعل سواء كان الفعل مصبتا أو منفيا وكذلك نقول إنه قد ينتصب المفعول به ببعض الأسماء العاملة عمل الأفعال كاسم الفاعل وكالمصدر كصفة المشبهة هذه الأسماء المشتقات يعني طبعا إدخال المصدر مع المشتقات يعني غير جائز لأن المصدر هو الأصل أما المشتقات فهي المشتقة من المصدر أو المخرجة من المصدر أو مخرجة من الفعل على خلاف بين النحوين المصدين وقد أشرت إلى ذلك في بداية هذا الكتاب هل الأصل هي الأفعال أو الأسماء يعني المصادر فالمصدر لا يدخل في المشتقات لكن يعني المقصود أنه من الأسماء التي تعمل عمل الفعل كما تقول ضربا زيدا وكما في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس دفع هذا مصدر يعمل عمل الفعل دفع الله المضاف عليه اسم جلالة وهو الفاعل ولولا دفع الله الناس مفعول به منصوب منصوب بماذا؟ بالمصدر العامل عمل الفعل وهو دفع فقال نحو ضربت زيدا وركبت بفرسة واتقوا الله ويقيمون الصلاة الله اسم جميل منصوب على التعظيم طيب. هذا المفعول به هو أول الفضلات بالجملة الفعلية وهو أوكدها وأكثرها ورودا في الكلام المفعول به ليس عمدة في الجملة الفعلية لماذا؟ لأن الجملة الفعلية تكون من فعل وفاعل وهذا الفاعل قد يأتي بعده المفعول وقد لا يأتي حسب الفعل إذا كان هناك الفعل المتعدي فإنه يتعدى إلى المفعول به أما إذا كان الفعل لا يزما فإنه لا يتعدى إلى المفعول به إذن فحينما ندرس الأبناء لا ينبغي أن نقول لهم إن الجملة فعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول لأننا في الحقيقة قد لا نجد المفعول به فربما تجد الأفعال اللازمة ستجدها تقتصر على الفاعل تلتزم به فقط دون ذكر للمفعول به فلذلك المفعول به ليس أساساً وليس عمدة في للجملة الفعلية فهو فضلة لكنه أكثر الفضلات وأولها وأوكدها فتأتي كثير من المنصوبات في الجملة الفعلية بعد ذلك ولكنها تأتي بعد المفعول به أو إذا سبقته لكنها لا تأتي كثيراً في الكلام كالمفعول به يعني الحال والتمييز. هذه الدروس من المنصوبات كما سوف يأتي في هذا الباب المنصوبات لكن الحال والتلميذ لا يدوران في الكلام كدوران المفاول به يعني لا يأتيان كثيرا كما هو الحال في المفاول به على كل حال قل وهو على قسمين ظاهر ومضمر يعني المفاول به إما يكون اسم ظاهرا أو أن يكون ضميرا فالظاهر ما تقدم شأنه هذا يعني الأسماء الظاهرة أما المضمر فقال والمضمر قسمان المضمر يعني الضمير كما رأينا هذا من قبل في باب الفاعل قال قسمان متصل نحو أكرمني وأخواته طيب أكرمني وأخواته ما هي أخوات أكرمني يقصد المفعول به هنا هو الضمير الياء ممكن تقول أكرمني ممكن تقول أكرمك أكرمنا أكرمك أكرمك, أكرمك. أكرمكما أكرمكم أكرمكنا أكرمه أكرمها أكرما هما أكرمهم أكرمهن يعني كل هذه الضمائر التي تأتي في موضع نط لما به. الضمير المتصل هذا المقصود هنا أن هذا الضمير المتصل هو المفعول به أو في موضع المفعول به. قال ومنفصل يعني قد يأتي الضمير الذي يقع في محل مصلى المفعول به منفصلا يأتي ضميرا منفصلا. نحو إياي وأخواته. طيب ما أخوات إياي؟ تقول إياي وإيانا وإياه إياك إياك إياكما إياك إياكم إياكن إياه إياها. إياهما إياهم إياهن كل هذه أخوات إياها أو إياه نكمل بعد ذلك قول المصنف رحمه الله في المتممة والأصل فيه أن يتأخر عن الفاعل الأصل في المفوض به أن يتأخر عن الفاعل نحو وورث سليمان داود عليهما السلام وقد يتقدم على الفاعل جوازا ووزوبا وقال يتقدم على الفعل والفاعل كما تقدم في باب الفاعل يعني ذكر هذا الكلام في باب الفاعل قال ومنهما أضمر عامله جوازا نحو قالوا خيرا رجوبا في مواضع ولم يذكر هذه المواضع نعود مرة أخرى هذا الكلام يمكن أن نضع له عنوانا جانبيا وهو رطبة المفعول به مع الفاعل ومع الفعل الرتبة الترتيب رتبة الفاعل والمفعول به ترتيب كل منهما الأصل أن الجملة تبدأ بالفعل يليها الفاعل ثم يأتي بعدهما المفعول به هذا الأصل ليس في هذا خلاف لا أحد يخالف في ذلك أبدا لكن قال هو الأصل في أن تأخر عن الفاعل نحو لس سليمان داود الآن المفعول به داود والفاعل سليمان فهذا هو الترتيب الأصل قال وقد يتقدم على الفاعل جوازاً يتقدم على الفاعل جوازا ووجوبا هذه حالة وهذه حالة تقدم المفعول به على الفاعل جوازا والحالة الثانية نكتب عليها رقم اثنين يتقدم وجوبا والحالة الثالثة يتقدم على الفعل والفاعل معا كما رأينا ذلك في باب الفاعل نعم إذن الآن عندنا كم حالة في ترتيب الجملة الفاعلية عندنا الحالة الأولى أن يتأخر المفعول به وهذا هو الأصل نحو ضرب زيد عمرا وكما جاء في مثال المصنف ورث سليمان داود نعم فالمفعول به مؤخر جوازا أو وجوبا جوازا يعني لا مانع من أن تقول ضرب عمرا زيد قدر من أن تقول ضرب زيد عمرا تقول ضرب عمرا زيد لا مانع من تقدم المفعول به على الفاعل نعم فهذا التأخير هنا جوازا وقد يتأخر وجوبا أيضا يعني هنا حالة أخرى يحضرني لها مثال قد يتأخر المفعول به وجوباً يعني مثلا في بعض الألفاظ في اللغة العربية التي لا يتضح, معها إعراب لا يتضح معها إعراب ولا تستطيع أن تميز بين الفاعل والمفعول به كيف مثلا أسماء الإشارة لو قلت ضربت هذه تلك يعني امرأتان واحدة منهما ضربت الأخرى فتقول ضربت هذه تلك أين الفعل وأين المفعول ينبغي أن تكون هذه هي الفاعل وتلك هي المفعول به لماذا لأنك إذا لم تستطع أن تعتمد على الإعراب في تحديد الفاعل من المفعول به فعليك أن تعتمد على قرينة أخرى من قرائن السياق التي تعينك على فهم المعنى وتحديد الفاعل من المفعول به والقرائن كثيرة منها الترتيب أو قرينة الرتبة فالرتبة تقتضي أن يكون الفاعل قبل المفعول به وهذا المثال المشهور الذي يقولونه ضرب عيسى موسى هل تعرف الفاعل من المفعول به؟ تقول نعم أعرف لا بد يكون الفاعل هو الذي ذكر أولا والمفعول هو الذي ذكر ثانيا هذا الأصل فإذا عدمت قارنة الإعراب في الإبانة والإفصاح عن المعنى الفاعل من المفعول فتأتي قارينة الرتبة ولذلك هنا قد يجب تأخر المفعول به سبحان الله قد يجب تأخره إذا كان غير مبين الإعراب هو الفاعل الإثنان ليس بائنا اعرابهما فتلتزم الترتيب فيأتي الفاعل اولا ثم المفعول ثانيا طيب على كل حال المصنف قال يتقدم على الفاعل جوازا يعني يتوسط بين الفاعل وبين الفعل يعني يأتي الفعل اولا ثم الفاعل بعده ثم المفعول به بعده ثم الفاعل بعد ذلك يعني تقول ضرب عمرا زيد لا مانع من يعني الترتيب هذا طبعا يكون مقصودا في علم البلاغة يكون هذا الترتيب مقصودا إذا قدمت أولا المفعول به للاهتمام به أو قد تقدم المفعول به لإفادة الحصر كما تقول مثلا إنما ضرب عمرا زيد حينما تستخدم إنما ضرب عمرا زيد هنا تستعمل إنما يقولون لك لا بد أن تبقى الجملة كما هي لأن العجيب في كتب البلاغة الذي تعجب منه الطالب وهو يعني في بداية دراسة علم البلاغة يتعجب الطالب لماذا يجد المثال إنما ضرب عمرا زيدا سيقولون يجب تقدموا الفاعل على المفعول به ثم يأتي في باب المفعول به ويجد مثالا هو هو نفس المثال ولكنهم يغيرون الترتيب ويقولون إنما ضرب عمرا زيد في المرة في الأولى تقول إنما ضرب عمر زيدا وفي المرة الثانية تقول إنما ضرب عمرا زيدا يعني مرة تبدأ بالفاعل ومرة أخرى تبدأ بالمفعول به وفي كل مرة يقولون يجب أن يكون هنا الفعل أولا وهناك يقولون يجب أن يكون المفعول به أولا كيف يقولون يجب وهم يغيرون الترتيب والجواب عن هذا سهل إن شاء الله والسر في ذلك هو كلمة إنما السر في كلمة إنما لأن إنما تفيد الحصر بمعنى أنك لابد أن تلتزم الترتيب فلو قلت إنما ضرب عمرا زيبا يعني لم يضرب عمرا أحدا إلا زيد لم يضرب عمرا أحد إلا زيد فزيد هو الفاعل وهو محصور لا يوجد فاعل غيره ولو قلت إنما ضرب زيد عمرا فتجعل الفاعل هو زيد فقط وتجعل عمرا المفعول به محصور أيضا لا يوجد مفعول به غيره فعلى كل حال عندما تستعمل إنما وهي من أدوات الحصر فعليك أن تلتزم الجملة ولا تغير فيها شيء لأنك إذا غيرت سوف تضيع المعنى وهو معنى الحصر الموجود في إنما فإذا على كل حال من مواضع تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا أسلوب الحصر هذا إذا جاء بعد إنما ضرب عمرا زيض فنقول التزم به لا تغير فيه شيئا أما الحالة الثالثة وهي تقدم المفعول به على الفعل والفاعل معا الاثنين. على الفعل والفاعل معا كما تقول عمرا ضرب زيد لما تقول عمرا ضرب زيد كيف تفهم هذا عمرا ضرب زيد لا تظن أن عمرو هو الذي ضرب لا عمرا مفعول به منصوب مقدم ضرب زيد يعني ضرب زيد عمرا فزيد هو الفاعل وقدم عمر على الفعل والفاعل جوازا هذا جوازا يجوز وهل يمكن أن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا الجواب نعم كما يأتي مثلا اسم استفهام واسم الاستفهام لا بد أن يكون له حق الصدارة في الكلام. لما تقول ماذا فعلت أو تقول من ضربت؟ من ضربت؟ فهنا من هي المفعول به المقدم وزوبا؟ لماذا وزوبا؟ لأن هذا اسم استفهام له حق الصدارة في الكلام. يعني لا تستطيع أن تقول ضربت من وفعلت ماذا؟ هذا التعبير ضعيف وغير صحيح. لأنك لابد أن تجعل اسم الاستفهام في أول جملة فتقول من ضربته وماذا فعلت لكونه له صدر الكلام نعم فيتقدم المفعول به هنا وجوبا كذلك يتقدم المفعول به وجوبا إذا كان الضمير المنفصل إيايا وأخواته بسا قوله تعالى إياك نعبد، وهذا غرض الحصر إذا قدمت المفعول به وجيت بعده بالفعل والفاعل، يكون غرض هذا الكلام الحصر، يعني تخصيص ياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك. الحصر. هذا هو الحصر أو التخصيص. وهذه استفاد من تقديم المفعول به. ووجد العلماء مثلاً أخرى. لتقدم المفعول به كثيرا وجوبا احيانا اذا كان الغرض منه يعني الاهتمام بالمتقدم او العناية به او تعظيمه او تخصيصه ذلك والحصر كذلك او اذا كان الفاعل اتصل به ضمير يعود على المفعول به فلابد ان يكون المفعول به في البداية يعني كل هذه الأمثلة يعني كل هذه الحالات التي ذكرتها عندي لها أمثلة فمثلا قول الله تعالى بل الله فاعبد بل الله فاعبد أين الفاعل فاعبد أنت طيب أين المفعول به اسم الجلالة منصوب على التعظيم بل الله فهنا قدم المفعول به أو قدم المنصوب على التعظيم اسم الجلاله للتخصيص والتعظيم بل الله هفعبد هنا هذا ليس الضمير بعض الناس يظن أن المفعول به المقدم للحصر على الفعل والفعل هو فقط الضمير إياه وأخواته وهذا ليس صحيحا هناك دروس أخرى هناك أدوات الاستفهام أو أسماء الاستفهام مثل من ضربته فمن مفعول به مقدم وجوبا لا نستطيع أن نؤخره ماذا؟ لأنه اسم استفهام له حق في صدر الكلام كذلك بعض التعبيرات بل الله فاعبد فنقول هنا اسم الجلالة الله مفعول به مقدم وهو هكذا وجوبا للتخصيص وكذلك من قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا لا أتخذ وليا غير الله أبدا قل أغيرا مفعول به منصوب مقدم وجوبا ومنه قول تعالى وثيابك فطهر تخصيص ثيابك فطاهر وكذلك قول تعالى ورد فكل هذه الأمثلة المفعول به مقدم فيها قالوا وجوبا لا تستطيع أن تغيرهم ومن أمثلة تقدم المفعول به بسبب اتصال ضمير بالفاعل يعود على المفعول به. وأن معرفنا في باب الفاعل أن اتصال الضمير يلزمنا أن يعود على متقدم قبله يعني في قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه المفعول به إبراهيم وربه فاعل طيب المفعول به مقدم الآن ابتلى إبراهيم ربه. هنا إبراهيم مفعول به مقدم على الفاعل مجوبا أو جوازا مجوبا لماذا لأن الفاعل اتصل به ضمير يعود على المفعول به فلا بد أن يكون المفاول به قبل الفاعل حتى يعود الضمير على المتقدم فيكون المفعول به قبل الفاعل نعم وأيضا من الحالات التي يتقدم فيها المفعول على الفاعل فقط كما تقول كلمني خالد كلمني خالد كلمني هذا الذي قال كلمني وأخواته كلمني خالد ضربني الأستاذ أعطاني أحمد فهنا الضمير الياء هو المفهول كلمني الياء هو المفهول وخالد فاعل جاء بعده يحصل الكلام في رتبة المفعول به أنه عندنا ثلاث حالات الفعل ثم الفاعل ثم المفعول وهذا الترتيب الأصلي وممكن يتقدم المفعول به على الفاعل فقط فيكون عندك الفعل أولاً ثم المفعول به ثم الفاعل والحالة الثالثة طبعا حالة الثانية يسمونها توسط المفعول به بين الفعل والفاعل. أما الحالة الثالثة فهي تقدم المفعول به على الفعل والفاعل جميعا على الفعل والفاعل جميعا كما رأينا من ضربته وماذا فعلته المفعول به تقدم على الفعل والفاعل جميعا هنا آخر عبارة قرأناها في كلام المصنف قال ومنهما أضمر عامله جوازا نحو قالوا خيرة ووجبًا في مواضع هذه العبارة نعود إليها لأنها تسلمنا لما بعده لما بعد ذلك. قال ومنهما أضمر عامله يعني مفعول به منصوب بفعل مقدر. هنا كلمة أضمر يعني الفعل مضمر الفعل مضمر وليس المقصود أن يكون هناك ضمير لكن الفعل غير موجود. قال نحو قوله تعالى قالوا خيرا قالوا خيرا يعني ماذا نأتي بالآية؟ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا طيب خيرا مفعول به أين فعلها وأين الفعل الذي نصبه؟ قالوا خيرا يعني قالوا أنزل خيرا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا قالوا أنزل خيرا فهنا يقولون خيرا مفعول به منصوب بفعل محدوف طيب جوازا أو وجوبا؟ قالوا جوازا لأنه لا ممكن مثلا واحد يقول لك ماذا فعلت أو أنت ماذا كلمت فتقول محمدا محمدا ما هذا به يعني التقدير ماذا كلمت محمدا فأنت بالخيار يمكنك أن تقول محمدا فتختصر الكلام ويمكنك أن تقول كلمت محمد فتذكر الفاعل فهذا جواب أما الوجوب يعني أن يكون المفعول به لا يأتي قبله فعل أبدا ممنوع لا يذكر قبله فعله أبدا ويكون ممنوعا قال ووجوبا في موابع لم يذكر هنا الموابع سوف يذكرها بعد ذلك طبعا هذه الموابع كثيرة التي يأتي فيها لمصور به ليس قبله فعل أهم موضعين من هذه المواضع وهما موضعين مشهوران في كتب النحو وهما بابان من أبواب النحو الكبار المعروفة ألا وهما الاشتغال والمنادى وهذا الذي ننتقل إليه الآن الاشتغال والمنادى. الاشتغال سوف يذكره وبعد ذلك المنادى أيضا سوف يذكره ننتقل إلى قوله بعد ذلك منها باب الاشتغال الآن بدأ يذكر وقال أول شيء في مواضع وسكت بعد ذلك قال منها الاشتغال يعني من هذه المواضع التي يأتي فيها المفعول به بدون أن يسبقه فعل قال باب الاشتغال ومنها باب الاشتغال وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق نحو زيدا ضربه وزيدا أنا ضاربه الآن أو غدا وزيدا ضربته لامه وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فالنصب في ذلك كله بمحذوف نجوبا نفسره ما بعده والتقدير اضرب زيدا اضربه وأنا ضارب زيدا أنا ضاربه وأهنت زيدا ضربت غلامه وألزمنا كل إنسان ألزمناه ما هذا الكلام العجيب باب الاشتغال من الأبواد المهمة الكبيرة اللغة وحقيقته أنه مفعول به مفعول به منصوب بفعل محزوف يعني حينما تقول زيدا اضربه زيدا ضربته لما تقول مثلا زيدا ضربته ما أعرب زيد تقول يبدو أنه مفعول به زيدا ضربته طيب زيدا مفعول به مقدم وهل هو منصوب بالفعل ضربته انتبهوا إلى هذا لأن الفعل ضربته أخذ حقه من الفاعل والمفعول به ضربته عندك الفاعل وعندك المفعول به إذن الاسم المنصوب الذي ذكر في أول الكلام ما الذي نصبه أين عامله إذا قلت العامل فيه هو الفعل ضرب الذي ذكر بعد ذلك فنقول لك أخطأ لأن الفعل ضرب قد أخذ حظه من ذكر الفعل والمفعول به وهما الضميران فتقول ضربته عندك الفعل والمفعول به إذن زيبا الذي ذكر في أول الكلام ما الذي نصبه قالوا هو فعل منصوب بفعل يفسره الفعل المذكور وبعد ذلك يعني كيف يفسره قال قد يكون هو هو نفس الفعل يعني زيدا ضربته المقصود ضربت زيدا يعني تقدر مرة أخرى الفعل ضربه فتقول ضربت زيدا ثم تقول ضربته هذه المقصودة في الجملة أصلا يعني كل ما فعلناه الآن هو إضافة الفعل ضرب من أين أتينا بهذا الفعل؟ أتينا به مما ذكر بعد ذلك استفدناه من المذكور بعد ذلك ضربت زيدا ضربته طيب ولذلك يسمون هذا الدرس الإشتغال إيش معنى الإشتغال مجهول مو فاضي يعني ليس ليس فاضي ليس فارغا ليس إنه وقت مجهول طيب ما هو المجهول في هذا الدرس المجهول هو الفعل المجهول هو الفعل مشغول بماذا مشغول بنصب ضمير ضربته هو مفعول هو. به منصوب بالفعل ضربته هو مشغول بنصب الضمير متصلت على الضمير والضمير هذا يسمونه المشغول به مشغول به أن هذا الفعل انشغل بنصب هذا الضمير هذا الضمير اسمه المشغول به طيب والاسم المنصوب اولا زيدا ضربته زيدا هذا يسمونه المشغول عنه يعني الفعل انشغل عنه انشغل عنه بشيء آخر بنصب الضمير فالضمير مشغول به يعني العلماء يقولون أركان الاشتغال ثلاثة وهذا موجود في ابن عقيل شرح الألفية وغيره معظم كتب النحو ذكروا ذلك. ذكرت ذلك أركان الاشتغال ثلاثة المشهول عنه وهو الاسم المتقدم لأن الفعل انشغل عنه انشغل عنه ب النصد الضمير الآخر فهذا الضمير هو المشهول به الذي جاء في آخر الجمع درقته هو هو. هذا الضغير هو المشهول به هذا الركن الثاني عندك الركن الأول المشهود عنه وهو الاسم الذي ذكر أولا المنصوب الذي لا نجد له عاملا ينصبه هو مفعول به طبعا لأن هذا الدرس كل هذا الدرس الاشتغال يتعلق بي أو يتكلم عن المفعول به الذي ذكر في أول الكلام وهو مسكين لا نجد له عاملا فنقدر له عاملا من جنس ما ذكر بعده يفسره ما ذكر بعده مفسر والمفسر فإذن عندنا أركان الاشتغال المشغول عنه هو الاسم الذي ذكر أولا والمشغول به هو الاسم الذي ذكر بعد ذلك الضمير الذي ذكر بعد ذلك والفعل الذي في الوسط بينهما وهو المشغول الفعل هذا مشغول هذا الركن الثالث مشغول بماذا؟ مشغول بنصب الضمير الذي بعده زيدا ضربته قال العلماء ينبغي تعديل شيء وهو أن المشغول به الذي في آخر الجملة ضربته زيدا ضربته هو هذا الضمير يسمونه المشغول به وهو ضمير غالبا هذا هو التعديل المطلوب الكتب الصغيرة أو في النحو تقول المجهول به هو الضمير المنصوب بالفعل وفي الحقيقة قد لا يكون ضميرا قد يكون إثما قد يكون إثما كما في مثال آخر لما تقول زيدا ضربت أخاه زيدا ضربت أخاه هذا مثال يحتاج إلى وقفة وتفكير المثال الأول كان أسهل لما تقول زيدا ربته هذا واضح الكلام يستقيم بسهولة لما تقول يعني ضربته زيدا دربته تكون جملة توكيد ذكرت مرة ثانية لكنك تقدر الفعل ضربة لأنه يعود على زيد زيدا ضربته أما المثال الذي نحن الآن بصدده وهو قوله زيدا ضربت أخاه يبدو أن فيه شيئا من التعقيد لأنك تقول زيدا ضربت أخاه كيف تفهم هذا يعني ضربت زيدا ضربت أخاه قالوا نعم هكذا قال ولكن هنا شيء مختلف لما تقول زيدا ضربته في عندك اتحاد في المفعول به سواء كان الاسم متقدم أو الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم. هو زيد هو الضمير الهاء زيدا ضربته، فعندك اتحاد في كنه المفعول به او في حقيقة المفعول به اما هذا المثال زيدا دربته اخاه فيبدو ان عندك مفعولين زيدا هذا المفعول به المقدم الذي نحن نريده في هذا الدرس وهو المشغول عنه انشغلنا عنه او الفعل انشغل عنه بنصب الاسم او الضمير الذي جاء بعده زيدا هذا الاسم الذي جاء في البداية هو مفعول به لم يذكر قبله فعله ولذلك هو الآن في باب المفعول به الذي لم يذكر معه عامله لكن المشكلة التي تواجهنا عدم اتحاد المفعول به زيدا ضربت أخاه عندك زيد مفعول به وعندك أخاه مفعول به لذلك يقولون كيف؟ يمكننا أن نقدر الفعل مرة أخرى مع المفعول به الأول وأن نأخذ هذا الفعل من الجملة نعم مذكور في الجملة زيدا ضربت أخاه قالوا وهذا المثال أيضا عليك أن تمرره وأن تقبله في هذا الباب في باب الاشتغال يعني الأمور تصعب كل مرة كنا نقول إنه منصوب بالفعل أو بفعل يشبه الفعل المذكور وكان المفعول به واحدا إما أن يكون زيد أو الضمير هذا شيء واحد لكن الآن قال زيدا ضربت أخاه أصبحت الأمور مختلفة قال وهذا أيضا مما يدخل معنا في هذا الباب ولعلنا إذا رجعنا إلى كلام المصنف بعد ذلك أنه قال عفوا قبل ذلك مرة أخرى الذي قرأناه الآن قال باب الاشتغال وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف نشرح ذلك إن شاء الله مشتغل عنه بالعمل في ضمير الاسم السابق أو ملابسه هذا الملابس يعني الاسم المفعول به الذي تلبس بضمير يعود على المفعول المتقدم الاسم الذي في أول الجملة هذا هو الملابس يعني خصوصا هذا المثال وهو قول المصنف زيدا ضربت هلامه زيدا ضربت هلامه فهنا زيدا سنقول إنه مفعول به منصوب بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور هكذا يكون الإعراض نفسره الفعل المذكور الفعل المذكور هو ضربه فكأنك تقول ضربت زيبا ضربت غلامه فقالوا الآن الفعل ضربت المذكور هذا ضربت غلامه مشغول بنصب الغلام الغلام هو المفعول به والغلام مخالف للزيد. قالوا لا مشكلة هذا الغلام ملابس للضمير الهاء غلامه هو ملابس للها وهذه الهاء تعود على ماذا تعود على زيد فقالوا لا مشكلة نسمح بذلك أيضا إذا هذا الفعل إما أن يكون مشهولا بنصب الضمير مباشرة أو بنصب اسم آخر ملابس للضمير فالجامع لكل ذلك هو وجود الضمير إذا وجدت الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم المفعول به الأول في الكلام الذي ليس قبله فعل ولا أي شيء فتعرف أن هذه الزملة من باب الاشتغال تعرف أن هذه من باب الاشتغال وهذا مهم جدا ولذلك هنا ممكن نضع منوانا جانبيا عند قوله باب الاشتغال منها باب الاشتغال ممكن نقول المفعول به يعني هذا الكلام يقصد به المفعول به المنصوب بفعل محدوف نجوبا يفسره ما بعده أو ملابسه يفسره ما بعده يعني يفسره الفعل المذكور بعده في الجملة أو ملابسه لأن ممكن تأتي أمثلة أخرى سوف نذكرها الآن قد يكون فيها صعوبة أكبر لكن لا أريد الذهاب إليها قبل أن نحلل ألفاظ هذا الكلام أولاً قوله باب الاشتغال وحقيقته أن يتقدم السم ويتأخر عنه فعل كما تقول زيداً ضربته لو أنت قلت زيداً ضربته فنقول أنت الآن ما عندك أي مشكلة وهذا الكلام جاهز للإعراض ومحلول ومعد ومجهز ليس فيه مشكلة. لماذا تقول زيدا ضربت أنت عندك المفعول به والفعل والفاعل؟ لكن المشكلة إذا قلت زيدا ضربته يعني ذكرت الضمير الهاء، وبذلك الضمير فأنت وقعت في مشكلة. وكل السين الزناء هو مددناها، الأربعة مددناها، نعم مددناها. ها مفعول به طيب الأرض كيف توعي الأرض هي مفعول به أيضا أنت عندك مددناها مددنا الماء فعل ها مفول به إذا الأرض التي في أول الآية أو في أول الجملة ما الذي نصبها قالوا فعل يشبه أو يفسره الفعل المذكور يعني يشبه أو هو نفسه الفعل الذي يعني مددنا ناء الأرض مددنا الأرض مددناها مرة أخرى فيكون هنا توكيد يقولونها هذه التوكيد، لكن تقدر الفعل مدة كذلك قبل الأرض فتأخذ له فعلا ينصبه مستفاد تأخذ له فعلا ينصبه مستفادا من الفعل المذكور في الجملة بعد ذلك نعود إلى كلام المصنف قال وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف يعني ماذا وصف الوصف هو اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفائل أو المصدر الذي يعمل هو قال الأمسلة بعد ذلك وزيدا أنا ضاربه الآن أو غدا زيدا أنا ضاربه كذلك أنا ضاربه كأنه قال أنا ضربته زيدا ضربته فقال زيدا أنا ضاربه فهنا ضارب عمل عمل الفعل هذا المقصود بالوصف نفس القواعد زيدا مفعول به منصوب بفعل مهذوف وجوبا يفسره ما بعده نعم هذا نفس الكلام والجمل التي بعدها أنا كذا ضربت زيدا أنا ضاربه أو أنا ضارب زيدا ضاربه تقدر له فعلا يفسره ما بعده أو تقدر له وصفا يفسره كذلك ما بعده هو منصوب بفعل أو بوصف قال المصنف ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السادق مشتغل ضربته هذا الفعل ضرب مشغول بالعمل في الضمير ضربته بالعمل في الضمير وهذا الضمير هو يعود على الاسم السابق يعني الاسم الذي جاء في أول الزمنة زيداً وهو في الحقيقة الذي عنده مشكلة كلها مفعول به لا يجد له عامل ليس له فعل زيد قال مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو ملابسه أو ما معنى الملابس كما قلنا هذا المثال زيدا ضربت غلامه فملابس هنا ضربته غلامه الملابس تحديدا المقصود به كلمة غلام يعني الفعل ضربته فعل هنا ينصب غلام وغلام ليس هو زيد لأن الجملة زيدا ضربته غلامه فهل الفعل ضربه متسلط على الضمير الذي يعود على زيد لا الجواب لا في هذا المثال أصعب فنقول هذا الفعل تثلط على اسم متلبس بضمير يعود على زيد ضربته غلامه هو يعني زيد فهذا هو المقصود هنا قال مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق يعني لا هو مجهول عن العمل في الاسم السابق الذي ذكر فيه أول الجملة قال نحن زيدا اضربه هذا المثال يعود على الحالة الأولى أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل نكتب رقم واحد وتحت فيه بعد ذلك بسطرين في قوله نحو زيدا نضربه نكتب رقم واحد أيضا هذه الحالة الأولى أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل زيدا نضربه قال وزيدا أنا ضربه الآن أو غدا نكتب هنا رقم إثنين وأيضا بالأعلى أو قبل ذلك بسطرين عند قوله أو وصف عند كلمة وصف نكتب عليه رقم 2 والمثال هنا زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا نكتب عنده رقم 2 أيضا يعني أنه منصوب بوصف أو اسم مشتق أو اسم ساعل يعني عمل فيه قال زيدا أنا ضاربه طيب لماذا قال الآن أو غدا يعني ما الفائدة من هذه العبارة أو من هذه الكلمة أو الكلمتين الساعل متعلقة بشروط عمل اسم الساعل اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط منها أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال وليس الماضي. فلو كان اسم الفاعل دالا على الماضي لم يعمل عمل الفعل. من شروطه أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال وهناك قراء مثل الظروف الآنية أو المستقبلية. هنا كلمة الآن أو غدا. يعني هذه إضافة. من المصنف حتى يبين لك أن اسم الفاعل هنا عامل لأنه دال على الحال أو الاستقبال. ثم قال وزيدا ضربته لامه وزيدا ضربته لامه نكتب هنا رقم ثلاثة ونعود قبل ذلك بسطرين عند قوله أو في ملابسه نكتب عند كلمة ملابسه في رقم ثلاثة وعند المثال قال وزيدا ضربته لامه هذا رقم ثلاثة يعني الفعل ضربته مشهول بنصب ماذا ليس مشغولا بنصب الضمير الذي يعود على زيد ولكنه مشهول بنصب مفعول به آخر مختلف ليس زيدا مفعول به آخر كلمة غلامه وهذا المفعول به الذي نصب بالفعل ضربه هذا المفعول به هو الذي أضيف إلى الضمير أو هو الذي تلبس بالضمير وهو الهاء غلامهو الهاء هو الذي يعود على زيد فإذا هنا رابط وهو أيضا الضمير الهاء وإن لم يتسلط عليه الفعل مباشرة بدلا من أن تقول ضربته فنقول الفعل تسلط على اسم هو مضاف إلى الضمير الهاء الذي يعود على زيد قال وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه هذه الآية تعتبر تكرار يعني تكرار كيف؟ هذه الآية نكتب عليها رقم واحد يعني من حالة الأولى. الحالة الأولى يعني المنصوب بفعل يعني ألزمنا كل إنسان. نحن كدنا رقم واحد عند قوله أن يتقدم اسم وتأخر عنه فعل أن فعل. هذا نكتب عنده رقم واحد كما فعلنا وكذلك هنا في الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقي يعني هذا المثال زيادة من المصنف لأنه ذكر ثلاث حالات ولها ثلاثة أمثلة والآن أضاف مثالا رابعا وهو قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقي هذا المثال الرابع يرجع إلى الحالة الأولى المنصوب بفعل ليس بوصف وليس بالملابس على كل حال قال المصنف رحمه الله فالنصب في ذلك كل بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده يعني المفعول به هنا المشهول عنه هذا منصوب بماذا؟ بفعل محذوف وجوبا لماذا وجوبا؟ لأنه لم يذكر في كلام العرب لم يذكر في كلامهم هذا ما ذكر أبدا فهو محذوف وجوبا قال والتقدير في ذلك كلي قال والتقدير اضرب زيدا اضربه طبعا امسح لو وضعت أصبعك على لو وضعت أصبعك على اضرب سيعود المثال زيدا اضربه فكل ما فعلناه أننا وضعنا اضرب في البداية فأصبحت تقرأ اضرب زيدا اضربه مرة أخرى فيها توكيد يعني كلام فيه توكيد قال وأنا ضارب زيدا أنا ضاربه الآن أم انا أنا ضارب زيدا وقدر اسم فاعل يعمل عمل الفعل قال وآهنت زيدا ضربت غلامه هذه المسألة مهمة إذا رجعنا إلى مثال الملابس إلى مثال الملابس وهو قوله زيدا ضربت غلامه قالوا هل تقدر نفس الفعل يعني ما المقصود أنك ضربت زيدا وضربت غلامه قالوا ليس شرطا أن نقدر نفس الفعل من ممكن أن يكون ضربك لغلام زيد ليس معناه أنك ضربت زيدا لكن معناه أنك أهنت زيدا لماذا؟ الذي يضرب غلامك يعني لا يحترمك فيهينك بضربك بضربه الغلامة يهينك بضربه الغلام. سبحان الله فقال لا نقدر نفس الفعل هذه مسألة جديدة ولكن نقدر فعل آخر وهي زيدا ضربت غلامه بمعنى أهنت زيدا ضربت غلامه فلا يقدر الفعل ضرب كما هو ولكن يقدر الفعل أهانا فيقول أهنت زيدا ثم قال ضربت غلامه سبحان الله قال مع ذلك وألزمنا كل إنسان ألزمناه الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقي بمعنى ألزمنا كل إنسان، فهذه الحالات الثلاثة، هذه الحالات الثلاثة. هناك حالة رابعة أو مثال رابع لم يذكره المصنف، وفي الحقيقة لا بد منه، مهم جدا جدا. لماذا؟ لأنه في القرآن، مما ذكر في القرآن قوله تعالى: والظالمين عد لهم عذابا، والظالمين أعد ما أعرض الظالمين هذا في أول جملة ليس مبتلا يمكن أن يكون مبتدا الآن لأنه منصوب قالوا الظالمين ولم يقلوا الظالمون إذن هذا مفعول به طيب هذا المفعول به منصوب بأي فعل لو قلت منصوب بالفعل أعدة فتقع في مشكلة لأن الفعل أعدة هنا فعل لازم لا يتعدى إلى المفعول به إلا بحرف جر ولذلك هو قال سبحانه وتعالى أعدى لهم أعدى لهم فلو قدرت الفعل أعدى قبل الظالمين ستقول أعدى الظالمين أو ستقول أعدى للظالمين فقع في مشكلة لو قلت أعدى للظالمين فيكون الظالمين اسم مجرورا وليس مفعولا به وبالتالي نحكم على كل النحويين بأنهم أخطأوا حينما وضعوا هذا المثال في دروس الاشتغال في كتب النحو ولكن بالحقيقة هم عندهم تأويل فيقولون إن الناصب ليس هو الفعل نفسه المذكور بعده أو ليس الفعل المشابه للمذكور ليس الفعل المشابب للمذكور ولكنه فعل آخر مثلا تقول وأنذر الظالمين أعد لهم وأهانى الظالمين أعد لهم فيكون الظالمين منصوبا بالفعل اهانه والنحويون قاسوا على ذلك مثلا فقالوا إذا قلت خالدا مررت به وهذا المثال أيضا موجود مثله كثير في كلام عرب يقولون خالدا مررت به وهذا عجيب كيف تقول خالدا مررت به خالدا مررت به المفعول به خال. طيب ومنصوب بأي فعل لو قلت منصوب من بالفعل مرة وتأتي وتقول تقدير الجملة مررت خالدا مررت به أنا أقول لك أخطأ لأن الفعل مرة فعل لازم يحتاج إلى حرف جر فيكون تأويلك باطلا لأنه يلزمك أن تقول مررت بخالد مررت به وبذلك أيضا يكون خالد اسم مجرورا فقالوا التأويل هنا لا يلزمك أن تذكر فعلا من جنس أو من نفس ألفاظ الفعل المذكور ليس حروفه وليس ليس هو لكن تقول مثلا رأيت خالدا مررت به أو تقول أكرمت خالدا مررت به أو تقول زرت خالدا مررت به وبذلك تستطيع أن تجد السبب الناصب لخالد المفعول به لكن في هذا المثال لماذا أدخلوه في باب الاشتغال أيضا بسبب أنه قال مررت به الهاء, الهاء هذا الضمير يعود على خالد هذا هو الرابط المهم جدا الذي تكلم عنه من قبل الضمير الملابس الضمير الملابس للاسم المعمول للفعل مرة الضمير الملابس مررت به مررت به هذا الضمير إما يكون ملابسا يعود على الاسم الذي في أول الكلام إما أن يكون هذا الضمير منصوبا بالفعل مرة أو مجرورا بالفعل مرة إذا كان بعده حرف جر المهم أن يكون هذا الضمير عائدا على الاسم المنصوب المذكور في أول الكلام وهو في حقيقة المفعول به المشغول عنه الذي نريده في هذا الضرف سبحان الله فإذا أردت أن تجمع الأمثلة في هذا الدرس يعني طريقة المحاه قديما في التصنيف قديما ليس بعيدا جدا يعني حتى زمن قريب يبدأون بالأمسلة حتى الآن الطريقة هذه متبعة في المدارس العربية المعلم الناجح يجمع في عقله في قلبه وإن كان القلب في وإن كان العقل في القلب أصلا عند السلف الصالح كانوا يعتقدون ذلك لهم قلوب لا يفقهون بها أو, أو, أو أحيانا يعقلون يعني القلب هو الذي فيه جزء من العقل يفهم ويفكر ليس في الرأس فقط كما عند العلم الحديث الغربي لكن عند السلف الصالح مسألة كبيرة جدا وعندهم أدلة من القرآن وموضوع كبير موضوع أن العقل يوجد في القلب وأن القلب فيه جزء معني بالتفكير والفهم على كل حال المعلم يجمع في عقله الأمثلة التي تبرهم على القاعدة ويأتي بخمسة أمثلة أو ستة أمثلة ويكتبه على السبورة ثم يبدأ في شرح هذه الأمثلة وإخراج المستفاد من القاعدة ثم في النهاية يكتب القاعدة في أسفل السبورة ويصل مع الأولاد إلى القاعدة بمنتهى السهولة هذا أسهل وأفضل من أن يبدأ المعلم بالقاعدة يشرح أو يقرأ ثم يبدأ في الشرح يعني هنا نحن الآن لما, قلنا لما قرأنا المتن طبعا كل كتب المتون الآن معظمها كده الآن هنا مثلا باب الاشتغال وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف لاخره هذه قواعد وتعريفات يأتي بعدها الشرح والأمثلة طريقة النحات بعد ذلك عُدّلت. فأضحه يبدأ بالأمثلة فأنت إذا أردت أن تذاكر درس الاشتغال وأن لا يتفلت منك شيء منه طبع لنفسك أمثلة فتقول مثلا الاشتغال أنا أحفظ منه زيدا ضربته وزيدا أنا ضاربه وزيدا ضربته لامه وزيدا مررت عليه هذه الأمثلة أربعة أو خمسة طبعها كما تشاء وكل مثال منها يذكرك بقاعدة. فلما تقول زيدا ضربته، فهنا منصوب بفعل يشبه الفعل الذي بعده لأن الفعل اشتغل بنصب الضمير العائد على زيد. هذه أول حالة. وزيدا أنا ضاربه منصوب مشتت. طيب الحالة الثانية. ثم تقول وزيدا ضربته لامه. هو منصوب بالفعل لكن الفعل ليس مجهولا عنه بنصب البمير ولكن منصوب بنصب باسم آخر ملابس للبمير هكذا ضربته لا معه. ثم تكتب النثال الذي مع ذلك زيدا مررت عليه مررت به تذكر بذلك أن زيدا مررت به تتذكر بذلك أن هذا ليس الفعل الذي ينصب خالد أو زيدا أو خالدا لأنك تقول فعل آخر ينصبه فتقول مثلا رأيت زيدا مررت به وهكذا وكذلك في زيدا برّت غلامه المسأل الثالث الذي ترى هنا ممكن تقول أهنت زيدا برّت غلامه فعلى كل حال يكون الفعل مشغولا بنصب الضمير أو يكون مشتق مشغولا بنصب الضمير أو يكون الفعل مشغولا بنصب اسم من ملاصق أو ملازم ل أو ملابس للضمير أو الحالة التي بعد ذلك فعل آخر تماما لأنك لا تستطيع لأن هذا الفعل اللازم مررت به تأتي أنت ب مثلا رأيت خالدا مررت به وهكذا فتكتب الأمثلة معبرة تكتب أمثلة معبرة عن القواعد هذا مهم وهذا ينصحك لو فعلت ذلك ولو جعلته منهجا ولو جعلته منهجا لك في كل الدروس بقيت مسألة الآن انتهينا من قراءة الاشتغال وبعد ذلك سوف يأتي المنادى وهو درس كبير كبير في الكتب الأخرى وهنا كذلك الرعين فصل فيه كثيرا وذكر فيه حالات كثيرة لعلنا نفرد لها درسا إذا أحيان الله في الشهر القادم إن شاء الله لكن قبل أن نغلق باب الاشتغال أنا أردت أن أضيف شيئا مسألة مهمة جدا لم يذكرها المصنف وله عذر في ذلك لأن المتممة وإن كانت يعني تعتبر توسيعة للأجرامية إلا أنها أيضا من الكتب المتوسطة وليست من الكتب المطولة التي تعنى بذكر التفاصيل مسألة أنك إذا بدأت الجملة وقلت زيدا ضربته هل فكرت أن تجعل زيد مبتدأ؟ يعني لماذا لا نقول زيد ضربته وتقول زيد مبتدأ مرفوع وضربته فعل وفعل ومفعول جملة فعلية في محل رفع الخبر زيد. الجواب عن هذا السؤال أن النحويين يقسمون الاسم أو يحكمون على الاسم المشغول عنه وهو المفعول به هذا المتقدم أو الذي يمكن أن نعتبره مبتدأ هذا الاسم الذي يأتي في أول جملة الاشتغال من حيث حالات الإعراب يقسمونه إلى خمسة أقسام خمسة أقسام قالوا منها ما يجب فيه النصب، يعني يجب أن تعتبره مفعولاً به. ومن هذه الأقسام أو الحالات ما يجب رفعه، يعني يجب أن يكون مبتداً. ومنها ترجيح النصب، يعني جواز الرفع والنصب، لكن يترجح النصب. ومنها ترجيح الرفع، يعني جواز الرفع والنصب مع ترجيح الرفع. ومنها استواء الأمرين، يعني أنت بالخيار. إما أن تعتبره في أول الكلام مبتدأ أو أن تعتبره مفعولا به بفعل محذوف يفسره بعده وتدخل في قصة الاشتغال هذا الكلام طويل وفيه تفاصيل كثيرة لكن نحن اكتفينا بالإشارة إلى هذا التقسيم وأنهم يقسمون أو يحكمون على الاسم الذي يأتي في أول جملة الاشتغال هذا الاسم مشغول عنه يحكمون عليه بخمسة أحكام يحكمون عليه بخمسة أحكام أنا ممكن أذكر منها في عجالة مثلا أنهم يقولون يجب النصب يجب النصب إذا كان في أول كلام ولكن إذا سبقته أداة تختص بالدخول على الفعل كيف؟ هناك أدوات تختص بالدخول على الأفعال مثل أدوات الشرط. مثلا إذا قلت إن زيداً أكرمته أكرمك إن زيدا أكرمته أكرمك طيب زيدا مفعول به منصوب بفعل مهزوف وجوبا والتقدير إن أكرمت زيدا أكرمته أكرمك إيه ما هذا التكرار إن زيدا أكرمته يعني إن أكرمت زيدا طيب لماذا يعتبرون زيدا مفعول به وجوبا منصوب وجوبا يجب نصبه قالوا لأن الجمله بدأت بإن وإن من أدوات الشرق وأدوات الشرق تدخل على الأفعال خاصة يعني أنها مختصة بالأفعال فلو قلت إن زيد سيكون خطأ لأن زيد لا يكون مبتدأ مرفوع بعد إن لأن إن, إن من أدواتك الشرط الجازمة التي تدخل على الجملة الفعلية وتحتاج إلى فعل فلذلك يقولون زيدا لا يمكن أن يكون مبتدأا هذه حالة واحدة من هذه الحالات الخمس وهي ما يجب نصبه وهي ما يجب نصبه يعني إذا جاءت قبله أداة تختص بالدخول على الفعل فأنت مضطر لتقدير فعل وبالتالي يصبح زيداً يصبح هنا زيد مفعول به فهنا يجب النصب أما ما يجب فيه الرفع فأذكر له مثالاً إذا وقع في أول جملة الاسم قبله أداة إذا وقع الاسم بعد أداة تختص بالابتداء يعني هناك أدوات تختص بالابتداء مثل إذا الفجائية مثلا في قولك خرجت فإذا زيد يضربه عمر خرجت فإذا زيد يضربه عمر هل يمكنك هنا أن تقول خرجت فإذا زيدا يضربه أم على أنه اشتغال زيدا يضربه أم قالوا لا لأن الأداة إذا, الأداة إذا تختص بالابتداء تدخل على الجملة الإسلامية ويأتي بعدها مبتدأ فهنا الزيد لابد أن يكون مبتدأا سبحان الله فعندنا مرجحات يعني يجب النصب إذا وجدت أداة تختص بالأفعال يجب الرفع على الابتداء إذا أرأيت أداة تختص بالأسماء وأما ما يجوز فيه الأمران فهو أكثر الأمثلة التي رأيناه حتى الآن، مثلاً زيداً أكرمته، فأنت ممكن تقول زيداً أكرمته، ممكن تقول زيد أكرمته. لأنك لا, لا تجد أداة تختص بالأسماء أو بالأفعال. لا تجد أداة تختص بالأسماء أو بالأفعال. قالوا ممكن الرفع ممكن النصب على حسب ما يتبرع من الأعراب إليك. وهذا كله يمكن الرجوع إلى شرح ابن عقيل القاضي الشافعي رحمه الله بهاء الدين المعروف صاحب الشرح على ألفية ابن مالك شرح معروف على ابن مالك ابن عقيل شرح متوسط وهو من أفضل وأجود الشروح فصل في هذا تفصيلا كثيرا وغيره من النحويين أيضا فصلوا يعني تفاصيل كثيرة فصلوا تفاصيل كثيرة في هذا الجزء متعلق بتقسيم الاسم او الاحكام المتعلقة باعراب الاسم المشغول عنه في اول جملة الاشتغال الى خمسة احكام نعم وابن عقيل رجح في هذه الامثلة تقول زيد ضربته زيد اكرمته زيد سلمت عليه زيد مررت به قال انه يرجح الابتداء يعني تقول زيد مبتدأ لا تقول مفعول به مشغول عنه وهذه الإعرابات التي رأيناها في هذا الدرس ابن عقيل لا يوجه هذا يقول هذا توجيه أستقبحه لماذا قال لأن الإعراب بدون إدمار عامل لا من الإعراب بإدمار أو بتقدير عامل يعني عندك كلام تعربه كما هو لا تفكر في تقدير محزوف وهذه قائدة أصولية أفادها الأصوليون يعني يقولون الإعراب بدون تقدير أولى من الإعراب بتقدير فتقول محمد ناجح أولى من أن تقول محمدا ناجحا فلما يسألك أحد يقول لك لماذا تقول محمدا ناجحا يقول لهذا مخدر فعل محذوف يعني مثلا رأيت محمدا ناجحا فيكون أنت جعلته مفعول به فقالوا لا أنت إذا فتحت الباب لتقدير محذوف سيفتح الباب لتحريف اللغة وهذا الكلام أيضا يفيد أهل السنة في التعامل مع القرآن لأن أهل البدع يعني يدخلون من هذا المدخل كذلك مثلا في قوله تعالى وجاء ربك فينكرون المجيء الحقيقي لله سبحانه وتعالى ويقولون جاء أمر ربك وهكذا في أمثلة كثيرة تعالى كل حال ابن عقيل يقول إنه يصدل الرفع في هذه الأمثلة التي ليست فيها مرجحات ليست فيها أدوات تختص بالأسماء أو الأفعال جملة زيدا أكرمته زيدا أكرمت أخاه زيدا مررت به كل هذا الذي رأيناه من قبل يعرب مبتدا فيقول زيد أكرمته وزيد أكرمت أخاه وزيد مررت عليه وهكذا آخر شيء نذكره وبعض الأمثلة من الاشتغال في القرآن الكريم منها قول تعالى ورسولن قد قصصناهم عليك رسلا قد قصصناهم في كل هذه الأمثلة سوف تجدون الأفعال قد أخذت الضمير المنصوب المفعول به ويبقى الاسم في أول الجملة يحتاج إلى فعل ينصبه يعني الاسم الذي هو المفعول به في أول الجملة يحتاج إلى عامل الفعل ينصبه. قلنا قولوا تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك وأيضا قولوا تعالى والأربة مددناها وقوله تعالى والجنة خلقناه نقصد من النار السموح تعالى جناتي عادني يدخلونها الناتي يدخلونها انظر يدخلونها فيها ضمير المفعول به وأصبحت الجناتي تحتاج إلى العامل أو الفعل وقوله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا فصلناه لو قالت الآية وكل شيء فصلنا تفصيلا بدون هو بدون الضمير هاء بدون فصلناه لو قال فصلنا فيخرج من باب الاستغلى لأن يكون كل مفعول به مقدم للفعل فصل لكن المشكلة عندنا في كل هذا الباب هو أن الأفعال تستوفي منصوبها ويبقى الاسم الذي في أول الجملة يحتاج إلى عامل أو إلى فعل أيضا من الأمثلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه الطائرة في عنقه وهذا تقدم معنا في أمثلة المصنف وقوله تعالى وقرآنا فرقناه فرقناه وقوله تعالى ايضا والبدنا جعلناها والبدنا جعلناها، البدن جمعو بدناه، جعلناها. وقوله تعالى والسماء أبنيناها بأيدٍ، والسماء بنيناها نعم سبحان الله. وأيضاً تعالى والظالمين أعذب لهم عذابا أليماً. طبعا هذا من أمثلة المصنف. وأيضاً تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقوله تعالى ثم السبيل يسره يسره والهاء المفعول بهم السبيل هذا الذي يحتاج إلى ناصب وهو المشغول عنه وقوله تعالى والأرض وضعها للأنام والأرض منصوب وضعها وهذا فيه ضمير المنصوب وأصبحت الأرض تحتاج إلى الفعل الناصب أو العامل قبلها هذا آخر ما أردت أن أقوله وما جمعته في درس اليوم والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا اللهم علمنا علما نافعا واستقدمنا ولا تستدل بنا واستح علينا وأصلح أحوالنا وردقنا الإخلاص والقبول وأصلح لات أمورنا ووفق سيخنا وعلمائنا لما فيه الخير وما فيه ما تحبه وترضاه واجمعهم على كلمة سواء ومكن لأهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها وحشرنا مع أهل السنة في الدنيا والآفرة وكفينا شر كل ذي شر وأسئل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للإخوة القائمين على الموقع المجتهدين في نشر العلم النافع وأن يستخدمهم في الخير وإيانا وكل مسلم مخلص طيب ناصح للمسلمين ناصح بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.